بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى سوف يعطيك ربك فترضى ألن يجدك يتيما فآوى هو وجدك ضعى